بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعد انتهينا من سورة طه وما فيها من الفوائد العظيمة التي ذكرت في قصة موسى مع فرعون ومع قومه وأيضا قصة آدم عليه السلام وأواخر سورة الطه نشرع بإذن لي تبارك تعالى في سورة الأنبياء وهي سورة مكية آياتها مئة واثنتا عشرة آية يقول الله عز وجل في مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موارضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا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 فهم يؤمنون الله تبارك وتعالى يذكر الناس بدنو الحساب اي اقترب للناس حسابه حسابهم اي دنا وقت الحساب للناس كانها صائقه انزلت على القلوب التي تعلم اهوال يوم القيامه والحساب حينما تعلم قرب هذا اليوم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة هذه القلوب في غفلة لا هي ويا ليت في غفلة عارضة ولكن استطاعها اعراض فقال في غفلة معارضون فولاء غفلوا وما قدموا للحساب من عمل ومع ذلك فالكفار يعيشون لاهين عن هذه الحقيقة غافلين معرضين عن هذا الإنذار العظيم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون أي ما ينزل من شيء من القرآن محدث أي مجددا لهم التذكير إلا كان سماعهم له سماع لهو واستيزان هذه الآية استدل بها المبتدعة في مسألة خلق القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وكل محدث مخلوق هم يقولون كذلك إذا فالقرآن مخلوق نقول أنه يقصد بالإحداث وبالحدوث التجدد حيث أن القرآن نزل من أو على التفسير الآخر أن محدث هنا الرسول والتليل على ذلك أنه قال في الآيات فليأتنا بآية كما أرسل الأولون وتل أيضا إلا استمعوه وهم يستمعوا الرسول وهو ويقرأ القرآن فهذا جوابا عليهم إلا استمعوه وهم يلعبون يعني ممكن ناس تسمع الذكر تسمع الحق ويتلعب آه ربي ذكر ذلك كثير كده من اللي تلاقيه مثلا إيه موجود الإمام أو الخطيب أو الواعظ أو الدارس أو محاضر أو غير ذلك كثير من الذي يجلس يستمع وهو يلعب ليس اللعب اللي هو الحرك كان يأتي بكرة قدم أو غير ذلك لأن الاستماع له مواصفات وضوابط وهو شهود الشهود أن تكون شاهدا أي حاضرا فإن لم تكن كذلك فأنت لعبا إلا استمعوه وهم يلعبون أي سماع استهزاء أي يأخذ هذه المادة مات السماع والاستماع استهزاء وسخريه زي الناس بتيجي تحضر عشان تترصد الأخطاء وتطلع إيه تبث هذا الأمر لفتن الناس هذا سماع السماع لاعب واستهزاء لا يأتي لكي يسمع الحق فيهتدي ولذلك كان أهل الحق من السلف يضربون لنا المثل في حضور مجالس العلم كان يأتي الطالب يجلس ثم يقول اللهم استرعيب معلمي عني يعني يقول أنا أريد أن أطلع كده وصفات رسالين ومعرفش أي حاجة عن معلمي تنزل نظريته ومكانته عندي عجب هو كده هم دول إيه طلبة العلم مش تبقى رصق رأس ورشت تساوى ومفيش توقير وفيش كما أتى في الحريص ليس منا مل مل لم يوقر كبيرنا ويعطي صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه مسألة محتاجة لمراجعة يقول هذا الاستماع مع اللعب يقول لا هي قلوبهم حال القلوب لا هي عن القرآن الكريم وغافلة مشغولة بأمور أخرى مشغولة بالباطل مشغولة بالدنيا وشهواتها لا يعقلون ما فيها لا يعقلون ما في هذا القرآن يقول لا هي قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا انظر للكبر الذين ظلموا من قريش اجتمعوا على أمر خفي اسروا النجوى اسروا من الإسرار والخفاء النجوى الحديث بالليل إيه هو اللي اسروا عليه اللي هو ان يشيعوا بين قومهم الصد عن سبيل الله يصدون الناس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصدون عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنه يقولون أن حجة أننا لا نؤمن بهذا الرجل أنه بشر مثلك هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لا يختلف عنهم من شيء وأن جاء به في القرآن سحر فكيف تجيبناه وتتبعناه على ذلك وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم يكون الرد قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم المراقبة خلي بالك من أنت بتقوله لأن ربنا يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم يعلم ما تسرونه من أحاديثكم فهو السميع لأقوالكم فقط ولعلم بأحوالكم وفي هذا تهديد وعيد لهم يعني كما قرأ سلا في السورة في السورة قال اعملوا ما شئتم فإنهم بما تعملون تصير فهذا هو ربنا يسحدهم فقالوا ماذا قالوا بل قالوا أضغاث أحلام بل فتراه بل هو شاعر كل هذه المفترقات وهذه الأكاذيب يقولونها لمن يقولون لمن كانوا يقولون له قبل ذلك الصادق الأمين. يعني كان قبل أن عليه الوحي تصدقونه وتأتملنه على أموالكم وعلى أحوالكم وبعد ذلك تقولون أنه كاذب وأنه شاعر وأنه كذا وكذا فيقول بل جحد الكفار بهذا القرآن فمن قائل يقول إنه أخلاط أحلام لا حقيقة لها ومن قال يقول إنه اختلاق وكذب وليس وحيا افتراء ومن قال يقول أنه شاعر وهذا الذي جاء به شعر وإن أراد منا أن نصدقه فليأتنا بآية كما أرسل الأول جد معجزة محسوسة تمام كنا قد صالح أو آية موسى وعيسى وما جاء به الرسل من قبل فقال فكان الرد ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبل كفار مكة من قرية طلبت المعجزات من رسوله بل كذبوا فأهلكناهم أفيؤمنوا أهل مكة إذا تحققت المعجزات التي تطلبوها كلا إنهم لا يؤمنون دايماً الإنسان المؤمن إن كان على ثقة بفلان يصدقه دون أن يطلب المحسوسات أو الآيات على صدق أنت من الأول له لو واحد عندي ده صدق ثقة وصادق لو قال لأي حاجة هقوله هتلى آية لأنت كلامك صح لا أنا اختبرتك وعاشرتك وصبرتك قبل ذلك كثيرا فوجدتك صادق أمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يقرر هذه الحقيقة لأهل مكة قبل بعثته حينما أرسله الله عز وجل فجمع الناس وصح فيهم يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا يا, يا بني فاجتمعوا جميعا فأراد أن يقرر هذه الحقيقة قبل أن يبؤي وث وينشر هذا الدين فقال لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا إيه ما جربنا عليك من إيه من كذب يعني قلت عاست قوله إحنا إيه مستقينا وهم جبال الحق اللي يبقى فيه نوع من يصل الحقوق إلى أهلها لما قال إِنِّي نذير لكم بَيْنَا دَيْ عَذَبٍ شَدِيدٍ كان أول الصدّين عمه فقال تبا لك سائر اليوم أليه هذا جمعتنا تعملت صيح وتهلل عشان الكلمتين الفضيين دون ودون إيه وسائل التشغيب يقلل من مهمة الرسل ومن مهمة الدعاء إلى الله عز وجل أنت تبدأ في خلاف الأمور نحن شايفينها شايف البلد مولعة زي شايف كذا شايف كذا شايف كذا فيقلل من مهام الدعاء والمصلحين ثم يقر الله عز وجل حقيقة قلناها قبل ذلك في مسألة مريم هل هي نبية أم لا قال وما أصلنا قبلك إلا رجالا هو بيقر هذا الأمر لأمر آخر لكن نقول نستفيد ما هذه الآية أن ما أرسل الله عزيزا للأقوام إلا إيه؟ رجال يبقى يتقال في حق النساء حاجتين غير إيه؟ الرسالة والنبو نقول صديقة، ولية، تمام وهكذا من أي شيء من إيه؟ من أنواع إيه؟ من أنواع الرتب الصالح ما نقول شيء ما توصلش الحق إيه؟ لما ارتبت النبوة لما ربنا قال وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر اسألوا كل العلماء في كل قطر وكل عصر عن هذا الأمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما أرسلنا إلى رجال من البشر نوحي إليهم ولم نرسل الملائك لأنهما الكفار لكي لا يؤمنوا من جنسهم حسدا وبغياً أرادوا من غير جنسهم حتى يكفروا به بهذا الرجل وتلك الرسالة لو ما أنزل عليه إليه الملائكة تمام وذكر لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين أقل من القريةين عظيم إلى غير ذلك من كل التشغيبات حتى يحيدوا عن الأصل في المسألة هذه المسألة عندك رجل معين ولا عندك واحد يقرر أشياء مقررة ومسلمة وهي عبادة الله عز وجل وعدم إشفاق به تمام ويقرر مبادئ الأخلاق ويقرر مبادئ الأصول التي هي إصال الحق لله وإعطاك لزحق حق هذه الأشياء التي يختلف فيها اثنان أن المسألة عندكم هي نوع من الشرف إذا كان الأمر كذلك فأصبحت منافسة لما قالوا كنا وبني هاشم كثر صيرها يَقُولُونَ كَانُوا يتعامل فكنا نطع كَانُوا يفعل كذا فكلنا فعل كذا فَقَالُوا في النبي واننا نؤمن بالنبي هنجيب الام للنبي فهم كذبوا هذا الامر تمام وما وصلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا وبلسانهم ليبين لهم ليبين لهم خلاص وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما كانوا يحسبوا الرسول اللي يأتي, اللي يأتي إلى القوم حاجة تاني خالص حاجة كده زي الايه حاجة جاي من الفضاء يعني مش عايزين واحد جاي يحكمهم من, من بارة يجي واحد أجنبي طب إزاي يتعامل مع الناس دي إزاي يتعامل مع العادات والتقاليد الموجودة إزاي يتكلم بألسنته واحد يجي من منضرة يعني لسانه أعوج عنهم فكيف يبين لهم؟ وما أصل من رسول إلا بلسان قونه ليبين لهم هي دي المسألة هم ما أرادوا ذلك قال وما جعلناهم جسد أي ما جعلنا المرسلين خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون الى طعام وشراب وما كانوا خالدين لا يموتون هم الرسل عقيدتنا في الرسل جميعا كما كانت عقيدتنا في النبي قل إنما أنا بشر مثلكم النقطة الثانية يوحى إلي يبو بشر يأتي عليه ويجري عليه ما يجري على البشر ولكنه يوحى إليه دي اللي بتخرج عن نطاق الإيه في البشر وفي مسألة الوح والاتباع والطاعة تمام إذن فالأصمة لم تأتي للنبي لبشريته ولكن في الوح لذلك لما نقلت إن شاء الله في مسألة الأصمة للأصمة هنتكلم في مسألة دية إن كثير من الرسل ثاني فعل أشياء بمقتضى بشريتهم، فحينما أُوحى إليهم لم يفعلوا ذلك. فان مسألة بعد لم يقبل عسمة الرسول هاد الكلام بالتفصيل في المسألة. تمام؟ فقال: وما جعلناهم جسدا لا يكونون الطعم وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الواع، أي أنجزنا الأنبياء وأتباعهم. ما وعدناهم به من النصر والنجار ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم لما حصل تكذير أنجينا المرسلين وأنجينا كذلك أتباعهم ومن نشاء أي من أتباعهم الذين أمنوا بهم وأهلكنا المصرفين أي الذين أصرفوا على أنفسهم بالكفر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أنزلنا إليكم كتابا أي القرآن فيه ذكركم أي عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم به أفلا تعقلون ما فضلتكم به على غيركم فهذه الآيات الفوائد من الفوائد التي نستفيدها منها أول شيء قرب الساعة الثاني بيان ما كان عليه المشركون من غفلة وله وإعراض والناس اليوم أكثر منهم في ذلك بيان حيرة المشركين إذاء الوحي الإلهي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم المعجزات لم تكن يوما سببا في هداية الناس لو كسب في هداية الناس كان كل قوم أتى معجزة كان أمن لم تكن يوما سببا في هداية الناس بل كانت سبب إهلاكهم إن, إن هذا إذ هذا طبع الإنسان إذا لم يرد الإيمان والهداية فإنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية أيضا تقرير المبدأ أن الرسل لا يكونون إلا بشرا ذكورا لا إناثا. تعيين سؤال أهل العلم في كل ما لا يعلم إلا من طريقهم من أمور الدين والآخرة. ذم الإسراف في كل شيء وهو كالغلو في الشرك والظلم. القرآن ذكر وذكر به الله تعالى لما فيه من دلائل التوحيد ومعيضه. لما فيه من قصص الأولين وشرف وأي شرف لمن أمن به وعمل بما فيه من شرائع وأداب وأخلاق وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخرين وأنشأنا من بعدها قوما آخرين وأنشأنا بعدها، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحس بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه مساكنكم لعلكم تسألون، فما زالوا قالوا يا وين إن كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم خصيدا خامدين. يقول الله تبارك وتعالى وكم قسمنا أي كثير كم للكثرة وكثير من القرى أهلكناهم لماذا؟ لأن أهلها كانوا ظالمين بكفرهم وظالمين بما جاءتهم به رسلهم فأهلكناهم بعذاب أبادهم جميعا وأوجدنا بعدهم قوما آخرين سواه هل هذه الأقوام أعجزت الله عز وجل؟ يعني الله سبحانه وتعالى حينما تكبر مشركو مكة أخذ يضرب لهم الأمثلة من الأقوام السابقة وبين لهم خلقتهم وقوتهم وأموالهم ولذلك حتى ذكر في سورة فصلت ذكر له أن هؤلاء الأقوام عاتهم فذكر له عاد الذين استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقاهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتين يتهدون هكذا وكان أيضا ثموت وغيرهم من قوم لوط وغيرهم من قوم مدين وغيرهم هذ الأقام كانوا أكثر منا أموالا وأشد قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء لازم كل إنسان يعتبر بهذا الأمر لأن السعيد من الطبر من يعتبر بغيره ف. هؤلاء الأقوام مع شدتهم وقوتهم لما أحسب سنا أي عذابنا الشديد نازلا بهم إذا هم منها منها يركضون إذا هم يسمعونها ربيا بس يروح فين إلى أين إذا هم منها يركضون قال لا تركضوا نودوا لا تهربوا وارجعوا إلى لذاتكم وتنعمكم في دنياكم الملهمة ومساكنكم المشيّدة لعلكم تسألون في دنيا من دنياكم شيئا وذلك على سبيل السخرية والاستهزاء بهم قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين لم يكن لهم جواب إلا ترافين بجرمهم وقولهم يا هلاكنا لقد ظلمنا أنفسنا بكفرنا فما زالت تلك دعوة أي الدعاء على بالهلاك ولا تربوا الظلم يرددونها حتى جعلناهم حصيدا أي كالزرع المحصود خامدين لا حياة فيهم فاحذروا أيها المخاطبون أن تستمروا على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فيحل بكم ما حل بالأمم قبلكم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَبْثًا بَاطِلًا بَلْ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لِتَعْتَبِرُوا بِذَلِكَ كُلًّا فَتَعْلَمُوا أَنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَا يُمِيتُ لَا يَشْبَهُ شَيْئًا وَلَا تَصْلُحُ لِعِبَادَةٍ إِلَّا لَهُ ولو أردنا أن نتخذ لهوا نتخذناه من لدن إن كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا أي اللي حمس نسميه متاع والزين هو الولد والصاحبة لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني صاحبة أو ولدا لاتخذناه من لدن من عندنا لا من عندك. إن كنا فاعلين إن لما تأتي مسكونة بمعنى ما نفي إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد أو صاحب بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق ونبينه على الباطل فيضحضه فإذا هو ذاهب إذا هو ذاهب مضمحل ولكم العذاب في الآخرة أيها المشركون من وصفكم ربكم بغير صفاته اللائقة بكم ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولله سبحانه وتعالى كل من في السماوات والأرض والذي عنده من الملائكة لا يأنفون ولا يستكبرون عن عبادته ولا يملون ولا يسأمون فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه إزاي تشرك مع الله واحد من عبيده أم اتخذوا آلهة من الأرض يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي بيصف الملائك الذين عنده أنهم يذكرون الله وينزهونه يقدسونه ويسبحونه دائما ولا يفترون أي لا يضعفون ولا يسأمون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أي كيف يصح المشركين أن يتخذوا آلهة عاجزة من الأرض لا تقدر على إحياء الموت لو إيه ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أي كيف يصح أن تتخذوا آلهة أمثالكم لا تستطيع إحياء الموت لا تستطيع نشركم لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله سبحانه وتعالى تدب شؤونهما لاختل نظامهم فتنزه الله عز وجل رب العرش وتقدس عما يصفه الكاحدون الكافرون من الكذب والافتراء وكل نقص هذه المسألة مسألة وجود أهلية أخرى كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن أي لو كان لذهب كل أولاهم بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشركون أي بيذكر جدلا لو ذكر فيها آلهة إلا الله هتبقى حاجة من من التلاتة إما يكونوا الاثنين هؤلاء يريد واحدهم أن يحرك ساكنا والآخر رد إني يسكنه وعند يحرك وتنى يسك تمام فهذا رد شيء وهذا رد ضبطه فأحس إيه اختلال تبع إحنا شفنا من يوم خلق السماء حصل اختلال في السماء والأرض ما فيش قال أو إنهم يعملوا معاهد صلح. كل واحد يأخذ الخلق بتاعه إيه ويستقل عدتان إذا اللي ذهب كل إله بما خلق آه إذا كان كل واحد تبقى إله تنازم يكون القوة وزي القوة المتين وفي صفات الجلال والقوة والبطش والانتقاء كل هذه صفات المدول لله فمش يرضى يكون في واحد تان فيبتل يحصل ما بينهم إيه نزاع ولا على بعضهم على بعض تبقى مشكلة في الكون أصل إذن لو كان فيهما أليه دون الله لفسدت شيء طبيعي سبحان الله عما يصفون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون مسألة المسؤولية الإنسان ما بتأدفش فمع الله صحيح. كل إنسان منا كما قال السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيش حد يقول أنا حر فيش حد يسأل أنا أعمل أنا أعيز لا يعبد الله تأدب مع الله فالذي لا يسأل هو الله فقط لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ما تنزاش الله عز في صفاته أنت عبد لله تبارك وتعالى وأعطاك بمقتضى إرادتك واختيارك ما تقيم به نفسك ويحاسبك على ذلك فهذا من مقتضى المسئولية ومقتضى الحرية أنك تفعل باختيارك ولكن تحاسب على اختيارك تحاسب على اختيارك فالمسئولية معناها تكليف يعقبه حساب وكل إنسان يفعل شيء يخاف نتائجه وعقباه إلا الله فقد قال عن نفسه ولا يخاف عقباه أما أن يتنازع إنسان في جرأتي على الله تبارك تعالى فهذا لا يكون له فيتأذب ويتواضع لله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل هات برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم وارضون أي هل اتخذ هؤلاء المشركون من غير الله آلهة تنفع وتضر وتحي وتميت. قل أيها الرسول هاتوا ما لديكم من البرهان على ما اتخذتموه آلهة فليس في القرآن الذي جئت به ولا في الكتب السابقة دليل على ما ذهبتم به أن مع الله آلية أخرى وما أشركتم به جهلا وتقليدا فأنتم وارضون عن الحق منكرون له وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فيقرر حقيقة أن دعوة الرسل واحدة أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده وأنه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلى الله سبحانه وتعالى فأخلص العباد له وحده ثم ينددوا بالذين خالفوا عن ذلك وابتدوا أمورا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه بل عباد مكرمون يبتحسنوا أولاد دولة الملائكة ده عباد مكرمون أي يكرمهم الله عز وجل بأن يكونوا في الملأ الأعلى وفي ملأيه سبحانه وتعالى هؤلاء العباد المكرمون لهم صفات حباهم الله بها قال لا يسبقونه بالقول مش حد بتقدم قبله ولا يقدر الكلم قبل ما يأذن له لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أول ما يأمر يبتدرون إليه إلى الامتثال والطعم فلا يتكلمون إلا بما أمرهم به ربهم ولا يعملون عملا حتى يأذن لهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية مشفقون أي ما من أعمال الملائكة عمل سابق أو لاحق إلا يعلمه الله ويحصيه عليهم ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضى الله شفاعتهم له لأن الشفاعة دع شرطان الإذن للشافع والرضا عن المشفوة إلا من ارقض أي من ارقض الله شفاعتهم لهم وهم من خشيته مشفقون أي وهم من خوف الله حاذرون من مخالفة أمره ونهيه ومن يقول أي من هؤلاء الملائكة إني إله من دونه على سبيل الفرد فذلك نجزي جهنم أي جزأوه جهنم فذلك نجزي الظالمين فجزاؤه جهنم وهذا الجزاء جزاء كل ظالم مشرك من الذي اتخذ مع الله إلها آخر أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتق أي ملتسقة لا فاصل بينهما فلا مطر من السماء ولا نبات في الأرض لم يعلم الذين كفر أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتسقين لا فاصل بينهما ففصلناهما بقدراتنا وأنزنا المطر من السماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أي أنزنا المطر من السماء فأخرجنا النبات من الأرض وجعلنا من الماء كل شيء حي أَفَلَا يُؤْمِنُ هَؤُلَاءِ الْجَاهِدُونَ فيصدق بما يشاهده ويخص العبادة لله تبارك وتعالى وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سملا لعلهم يهتدون أي وخلقنا في الأرض رواسي أي جبال لماذا تثبتها حتى لا تضطرب ولا تميل ثم قال و وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا فجاد سُبُلًا أي وجعلنا فيها فجاج طرق فجاجًا سُبُلًا طرقًا واسعة لماذا لعلهم يهتدون أي رجاء اهتداء الخلق إلى طرق المعايش ازاي يكسبوا ويعيشوا لكي يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفًا محفوظًا وهم عن آياتها معرضون أي وجعلنا السماء سقفًا للأرض لا يرفعه عمد ما فيش ايه عمد وهي محفوظة أي لا تسقط هي محفوظة لا تخترقها الشيطان والكفار عن هذه الآيات معرضون غافلون عن التفكير فيها إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألبان فأما هؤلاء الذين كفروا عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون والذي خلق الليل لماذا؟ ليسكن الناس فيه والنهار لماذا؟ ليقلب فيه المعايش خلق الشمس آية للنهار والقمر آية للليل ولكل منهما مدار يجري فيه يسبح بحمد ربه لا يحيد عن ذلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون أي ما جعلنا لبشر من قبلك أيها الرسول دوام البقاء في الدنيا أفإن ميت هم يأملون الخلد بعدك لا يكون هذا وفي هذا الآية هذه الآية دليل على أن الخضر قد مات قد مات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ماذا كان الخضر قبل ايه؟ وما جعلنا الوصف من قبلك الخل أفإن ميت فهم الخالدون لأنه بشر كل نفس ذائقة الموت ونبلغكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أي كل نفس ذائقة الموت لا محالة دي مسلمة مهما عمر في الدنيا ومهما وجد في الدنيا إلا سيأتيه ويذوق الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنا أي وجدناكم في الدنيا ل للإبتلاء والتكاليف أمرا ونهاية نجعلنا مع الأرض زينة لهم نبلوهم أيهم إن خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عامله ويتقلب بتقلب الأحوال خيرا وشر ثم المآل والمرجع إلى من إلى الله لماذا للحساب والجزاء وإذا رأى الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رأى الكفار أيها الرسول أشاروا إليك ساخرين منك بقولهم بعضهم لبعض هذا الرجل الذي يسب آلهتكم وجحته بالرحمن ونعمه وبما أنزله من القرآن والهدى نستفيد من هذه الآيات تنزه الرب تعالى عن الله واللعب والصحبة والولد حجج القرآن هي الحق متى رمى بها الباطل دمغته فذهب غض محل إقامة البراهين العقلية على إبطال الباطل أمر محمود وقد يكله بد منه غني غنى الله المطلق عن كل مخلوقاته بينح الملائكة في عبادتهم وتسبيحهم لله تعالى أيضا نستفيد من أخص صفات الإله أنه يخلق ويرزق ويحي ويميت فإن لم يكن كذلك فليس بإله وحدة النظام دل على وحدة المنظم وحدة أي انفراد المنظم لها ووحدة الوجود دل على وحدة الموجد أي أنها واحد وهذا برهان بنسميه برهان التمانع التمانع اللي احنا نقول نفسه فسوة المؤمنون ما الله من ولد وما تكلم من إله إذا ذهب دي اسمها ايه التمانو. خلاص الذي يقرر منطقيا وجود الله ووجود عبادته إلا لم يكن كذلك يعني ما كانش فيه ولم يختل نظام الكون ولم يعلو بعضهم على بعض, بعض ولم كذا ولم كذا فأصبحت كل فلم يبقى إلا أن يكون الههم ايه واحد القرآن والتوراه وكل كتب الله متضافره في تقرير توحيد الله تعالى تقرير التوحيد الله تعالى وابطال الشرك والتنديد بالمشركين ابطال نسبة الولد إلى الله من قبل المشركين وكذا اليهود والنصارى بيان كمال عبودية الملائكة لله تعالى وكمال أدبهم وطاعتهم لربهم ربهم بطلان دعوى المشركين في شفاعة الملائكة لهم إذ الملائكة لا يشفعون إلا, لمن إلا من رضي رضي الله تعالى أن يشفعوا لهم قيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته بيان الحكمة من خلق الجبال الرواسي بيان دقة النظام الإلهي وعظيم العلم والحكمة له سبحانه وتعالى إعراض أكثر الناس عن آيات الله في الآفاق كإعراضهم عن آياته القرآنية هو سبب جهلهم وشكيم وجرهم وفسادهم ابطال ما شع عن الخضر حي مخلط لا يموت لنفي تعالى ذلك عن كل البشر بيان العلم من وجود خير وشر في هذه الحياة الدنيا وهي الاختبار فأن كان عليهم مشكّلون من استهزاء بالرسول تقرير حقيقي حقيقة أن الإنسان مطبوع ده نخده في المرة القادمة عشان إيه مش يعني اليوم عشان أول قص اللي إيه المطلوب هنأخذ بره وصل عند خلق الإنسان ونعدل سأريكم آيات فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين إن شاء الله تقريبا الامتحان هيجي يوم الجمعة القادم تقريباً. فان شاء الله ان تبع طلكم ثلاث ورقات في الأسئلة. الأسئلة في حوالي خمسة أسئلة. السؤال الأولاني معاني. السؤال الثاني اذكر سبب النزول. السؤال الثالث اكمل مكان النقط. السؤال الرابع اكتب من الآيات ما يدل على. السؤال الخامس اذكر ما استفاد من كل ما جاء. ديت الاسئله هتحلهم هتحل الامتحان تمام المشكله بس يعني الامتحان أسهل من كده بكتير المساله ديت هم ثلاث ورقات هتحلها وتخليها عندك كراسه التفسير هتجمع ده يبقى انت كده تقريبا لخصت الايه الصور الثلاثه الكاف ومريم وطه تمام وإن شاء الله كل جزء وكل جزئين هتعمل ايه هعمل لكم عليه بحيث يبقى عندك ايه عندك ملخص للايه للشغل في التفسير ثلاث اه، ثلاث صور هيجي فهم الامتحان ها؟ هم دول الأسئلة اللي, اللي عليهم خلص. والامتحان هيجي منهم الامتحان جاي تركت أسئلة تمام؟ سؤال مقط وسؤال صح وغلط تمام؟ وسؤال اذكر الآية تالي علي مش هيخرج من هنا ماشي؟ أعطني حاجة ثانية؟ <تصفيق> ها هم عندك اللي عارف مش عقل خمسة آية ده هي أول حاجة نقاط والتانية صح وغلط والتالتة اذكر الآية بتقالي ها والله يعني ها ها اه خلصت ووحد دين ثلاثة هلا عايزه صور ادي وشبت ونسأله كتر صور صار لهم تلات رقاقات فقط أنا كنت عايز ننزلهم بس لو أعرف إيش محمد تعمله لو تعرف تعمل على سكنت نسال الموقع آه إذا كيش كنا جب لك الورد اللي